اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرسون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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا لنا على أمّة وإن على آثارهم مقتدون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 بل متعتها أولئك وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سح بِهِ كَافِرِينَ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 كان في ضلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم منتقنون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك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 إن آية الله أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمُهتدون.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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد ندين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه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 ام ادرا أَمْرًا فاننا مبرون أَمْ يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين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 مَنْ خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون